فهذه الحياه سيكون سعيد لهذه الحياه يومين يقلعها ويلي معي يومين يقلعها ويلي معي يلي معي يلي معي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي دي دي دي كاتنا عرب سجل اسمي بالحروف العريض سجل اسمي في العريض متين الهوبيتي الملك عبك الحفيظ أصبحي الملك مالك في رب الحفيظ أصبحي حايل مسؤولي بول بتحمل بردهم والمجيظ دال بردهم والمجيظ دانو دانو دانو دانو دانو دانو دانو تذهب صباح المالك في رجل الحفيظ وصيح المسول يدي والما فوق وصيح المسول يدي والما فوق فتحنا البرد لهم في وكيه يا عايشه بالي غبي حي شفاشل وين نفسي حبيبك تلقيتي شفاشل روضتك هذا الاجا نادوه يا قلبي في الوقت نادوه ik geef het de geheime. <mys> We zijn het voor altijd, zo is het nu en weer.